واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يغرمون ايها الاخوه المؤمنون ماذا تريد ايران ماذا تريد ايران من المسلمين وماذا تريد من اهل الخليج خاص ماذا تريد من سكان الجزيره العربيه ماذا تريد من بلاد الحرمين حكاما وشعوبا ماذا تريد ايران من العرب السنه قبل الحديث عن دراسه المجوس الصفويين يجب علينا ان نرفع مستوى الوعي لدى جميع ابناء المسلمين السنه يا اهل السنه والجماعه انتم مستهدفون في كل بقاع الارض مستهدفون في الشام ومستهدفون في مصر ومستهدفون في الجزيره ومستهدفون في كل مكان حتى في السودان يستهدف اهل السنه لكنهم لا بواكي يا اننا نريد ان نرفع مستوى الوعي لدى جميع ابناء المسلمين اننا نحن امه الاسلام نحن على الفطره لا نبدل ولا نغير كلمه الطائفيه من اطلقها على السنه فهو احمق نحن الامه وغيرنا طوائف نحن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم نحن اتبع ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابه رضي الله عنهم ان لم تخلنا قول الله جل وعلا حين قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم ايها الاخوه المؤمنون مساله يجب ان نعلمها جميعا وان يعرفها صغيرنا قبل كبيره هذه المساله هي نظره الفرس الايرانيين الصفويين الى العرب الصنعه ما هي نظرتهم لنا انهم ينظرون الينا نظره لا تقل شناعه عن نظره الصغاين اليهود الى المسلمين والعرب هذا ليس سرا ليس سقا يخفونه هذا موجود حتى في ادبياتهم واشعارهم وثقافاتهم تاملوا ايها الاخوه في وصف القران الكريم لهؤلاء المنافقين وامثالهم هنا قال الله تعالى يا ايها الذين هم امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يئنونكم خبال يعني لا يهمهم في اي واد هلكتوا والدمى عنت قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون ها انتم اولائي تحبونه اهل السنه على البطره ما يعرفون الكذب ها انتم اولائي تحبونه ولا يحبونه وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا امننا واذا خلو عضوا عليكم الانامل من الغير قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور ان تنسسكم حسنه تسقط وان تصبكم سيه يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط كلام الله وهل هناك اصدق من كلام الله ومن اصدق من الله قيل ومن اصدق من الله حديثه ايها الاخوه الكرام اذا كان النفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد تمثل في اشخاص وفي بعض المجموعات القليله فانه اليوم يتمثل في دوله النفاق يتمثل في دوله ايران الصفويه الفارسيه المجوسيه الحاقده ان مواقف الدوله المجوسيه تجاه بلاد الحرمين وغير البلاد الحرمي ما هو الا ترجمه لما تحمله قلوبهم من عقائد باطنيه ونفاق اسود وحقد دفين انه حقد وحسد خارج عن حدود المعقول انها وقاحه وبجاحه وصلاف يترفع عنها اكثر البشر فضلا عن المسلمين فهل هؤلاء مسلمون ان العراقي الذين اكرمهم الله عز وجل اكرمهم بان القران عربي واكرمهم بان النبي صلى الله عليه وسلم عربي واكرمهم واكرمهم عند العرب في نظر هؤلاء الذين يدعون الاسلام ويتمسحون بآل البيت و آل البيت فرس او عرب تناقض ان العرب في نظر اكثر هؤلاء الايرانيين الفرس المجوس عباره عن عنصر منحق والله الذي لا اله غيره هذا هو ما يعتقدونه مكتوب ويصرحون به الان العرب عندهم عنصر منحق لا يستحق السياده ولا الزياده حتى على المستوى الطائفي الديني العرب الشيعة لا يجوز لهم ان يقارن انفسهم بالشيعة الغس وليس سراً ليس سراً ان تلغى مرجعيات الطائفه وتسلب من العرب الشيعة الى مرجعيات قم وايران انا سبيل المثال انظروا الى المرجع الاعظم عندهم السستاني جعلوه مرجعا للعرب وللعراقيين وهو إيراني حتى لا يرسن العربية هذا الازدراء للعرب حتى لو كانوا شيعة فكيف إذا كانوا سنة السنة هم ألد الأعداء يتربى على ذلك صغار الإيرانيين الفرس قبل الفطان وهو صغير يربى على هذا إن حكم أهل السنة والجماعة عند هؤلاء الصفويين كتب الطائفه المعتمدة لا تتفاجا ايها الاخوه كم اهل السنه كفار والله العظيم الذي لا اله غيره ان هذه عقيدتهم اهل السنه كفار تحمل اعراضهم ودماءهم واموالهم اهل السنه والجماعه كفار يعني كل المسلمين كفار كفار المرتدون ابتداءا من ابي بكر وعمر رضي الله عنهما وسائر الصحابه الا نفر قليلا مرورا بالتابعين وتابع التابعين والائمه الاربعه حتى عصرنا الحاضر حتى عصرنا الحاضر وكلما تمسك السني بالكتاب والسنه كلما زاد الحقد عليه وهذا سر تخصيص الهجوم الحاد على الوهابي من الوه ما المقصود بالوهابيه الوهابيه مدرسه انتداد لما كان عليه شيخ الاسلام المجدد ابن تيميه عليه رحمه الله ولما كان عليه ابن حمد والشافعي ومالك وابي حنيفه وسائر السلف الصالح هذه هي الوهابيه هم يريدون أن يلبسوا على المسلمين أهل هذه البلاد المباركة خصوا بالهجوم حكاما ومحكومين لأن هذه الدولة من فضل الله عز وجل عليها أنها تحرص التوحيد تصوروا أيها الأخوة لو لا أن الله عز وجل قيض للتوحيد من يحميه ماذا سيبقى لأهل الصنة أيها الأخوة ان عقيده هؤلاء عقيده تكفير لا يعرفونها الا التكفير منذ الطفوله التكفير امر وامر خطير ايها الاخوه المؤمنه مجموعه قليله لا تتجاوز المئات من شباب اهل السنه صار عندهم غلو في تكفير المسلمين في هذه البلاد وفي غيرها زاد عندهم مستوى التكفير فصاروا يكفرون من لم يكفره الله ورسوله ماذا ترتب على ذلك ترتب على ذلك مشكله خطيره جدا وخطر داهم انها مشكله عويصه في العالم الاسلامي وفي بلادنا خاصه ماذا حصل من تفجير وتدمير بسبب هذه القضيه وهي في افراد فكيف بقائفه فكيف بشعوب كامله تعتقد هذا التكفير انهم يفسرون هذا التكفير العجيب ويتبنى هذا التكفير دوله كامله كايران بجيشها وسياساتها فاي الخطر نحن ايها الاخوه نواجهه ان هذا الخطر يفوق بكثير خطر الصهاينه اليهود والله الذي لا اله الا هو يفوق خطر اليهود الصهاينه على العرب والمسلمين لا ينفي هذا إلا من كان جاهلا أو كان مطموس البصير إلى متى أيها الأخوة لا نتعلم من دروس البحرين والعراق ولبنان لقد ظهرت هذه العذاوة بصراحة ووضوح منذ بداية الثورة الخمينية قبل 32 عاما خلال هذه العقود الثلاثة جرت أمور يا اخوه لا يجوز تجاهلها ولا التغافل عنها ولا دفنها تحت اي مسوغ من المسوغات لا يمكن ان ننسى هل ينسى مسلم ما حصل من قتل الابرياء من حجاج بيت الله الحرام حجاج حجاج متجردون لله تبارك وتعالى بالتوحيد يقتلون في ارض المناسك هل هل فعلا هذا يهودي هل فعل هذا نصراني والله إنه أمر تدمى له قلوب وقد تكرر أكثر من مرضى هل ما حصل من تفجيرات وإرهاب من قبل الصفويين ومنها تفجير الخبر هل يمكن أن ننساه وينساه الناس هؤلاء خطيرون هل ما حصل من تصفية على الهوية في العراق تخرق اجساد الشباب بالمثاقيب الكهربائيه لان لانه اسمه عمر لا اله الا الله اي حقد هذا صدق الله جل وعلا حين قال هم العدو فاحذر ان جزيره العرب هي وطن الاسلام ويمثل هذه الجزيره المملكه ودول الخليج واليمن هذه الجزيره هي طلعه الاسلام هي قلعه الاسلام والمملكه اليوم هي قلعه اهل السنه نعم هي قدسوه الاسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاه والسلام ولم يبدل ولم يحرف ولم يفسد تفسير ظاهري وباطني هذا الاسلام منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يتغير الى اليوم ما الذي يحمله يحمله عامه المسلمين في مسالك الارض ومغاربها انهم اتباع المذاهب الاربعه انهم سائر المسلمين الذين يحجون ويصلون معنا في المساجد وياكلون ذبائحنا يستقبلون قبلتنا ما استغرفنا نحن متفقون على مرجعيه الكتاب والسنه وصحه القران وصحه القران نحن لا نقول ابدا لانه يجوز أن يقال إن تحريف القرآن أمر ممكن ومن قال هذا فهو كافر لا يمت إلى الإسلام والسلام أيها الإخوة المؤمنون إن هذه العقيدة المجلسية الصفوية التي يتبناها الإيرانيون اليوم تتخذ من التشيع لآل البيت مضية لمحاربة الإسلام والسلام الاسلام المقصود به الاسلام السني الصحيح هذه العقيده منذ تاسيسها عقيده الصفويين تعد المسلمين وعلى راسهم الصحابه رضي الله عنهم تعدهم نواصب هذه العبارات الان يجب ان نعرف معانيها في وقت مضى قد يمر على الانسان بعض المصطلحات ولا يعرف معناها والامور سهله, سهلة. الان لا هم يسموننا نواصب الاسلام الناصبي يعني الذي يعلن العداء لال البيت يعني اما ان تشرك بالله وتسجد لال البيت واما ان تكون عدوا الناصبي لال البيت ما هذا الخيار هذا هؤلاء يرون اهل السنه نواصب يجب القضاء عليه واليوم يسمونهم الوهابيين يغازلون جهله المسلمين لا سيما وانهم يلعبون بالورقه الفلسطينيه اكثر المسلمين الذي يقف مع الفلسطينيين يقفون معه بغض النظر عن عقيدته وهذا خطر عظيم يجب على الجميع ان ينتبه اليه هؤلاء يخافون على فلسطين هؤلاء الذين يتعاملون مع الصهاينه من تحت الطاوله هؤلاء يخافون على ضرصي هؤلاء ايها التخوه يلبسون على جهله المسلمين ولان المسلمين يعرفون جميعا ان العرب والمسلمين قديما وحديثا تقول افادتهم وعقولهم واهوائهم الى هذه الجزيره هذه الجزيره هي اصل العرب واصل الاسلام ولذلك اسداد حق المجوس على هذه الجزيره وسكانها هذا ما جعل الفرس يعدونها العدو الاول العرب ايها الاخوه لما جاء الاسلام سلبوا مت فارس وقضوا على الدوله الفارسيه وهذا سر الحقد الدفين على عمر بالذات رضي الله عنه لان عمر على ايديه حصلت هذه المنقبه يخصونه بالسب واللعن والشتم ومن ذلك الان ان من اعظم القبور المعظمه الان في ايران قبر ابي لؤلؤه المجوسي الذي قتل عمر بخنجر مسموم إن المجوس اليوم يرفعون شعارا لا يخون إنه تحرير الحرمين الشريفين من الوهبين هذا الشعار ليس سرات هذا الشعار يا الأخوة من أبرز شعارات الثورة الخمينية لقد بلغ بهم الحقد إلى درجة الهلوس حتى وصل الحقد عندهم على العرب وقال وعلى اهل السنه مبلغ صاروا يثرون اشياء لا تصدق يثرون الان ومن قبل بان مهديهم الذي سيخرج من السرداب رجل مكتمل الخلقه يدخل في سرداب ويمكثرون في انسان عاقل يتقبل هذا وصدق الشاعر حين قال ما انا للاستغذاب ان يا الذا الذي ولا تموه بزعمكم ما انا فعل عقولكم العفاه فقط ثلثتم العنقاء والغيلان نعم هذه سخافات هؤلاء السفريون يعتقدون بان مهدي اذا خرج اول شيء سيفعله ما هو سيعلن التوحيد ويقتل الخنزير ويحارب اعداء الاسلام لا يقتل العاد موجود هذا أيها الأخوة ولا ينكرونه الآن أول عمل سيقوم به المهدي عندهم قتل العرب حتى يبيدها والنصوص لا تعد في هذا الباب ومنها ما في بحار الأنوار في المجلد الثالث والخمسين وهذا عمدة من أكبر الكتب التي يرجع لها الإيرانيين في هذا الكتاب أن أحدهم حدث عن المهدي فقال اتدري اول ما يبدا به القائم يعني القائم بالحجه اللي هو المهدي اول ما يبدا به يخرج هذين يعني ابي بكر وعمر رقبيين غضين يعني من قبورهما فيحرقهما ويدريهما تدريح في ما هذه العقيده وفي بحار الانوار في المجلد ال52 ينسبون للأئمة أنهم قالوا ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح ما في إلا قتل وذبح بس ما في التفاهم ولا تعايشة ما في إلا قتل هذا النص موجود أيها الأخوة في كتب العقيدة ومنها أيضا كتاب الغيبة للنعماني صفحة 155 في النص هذا الكلام يعتقد القوم بأن المهدي سيهدم الحرمين الشريفين ويعيدهما الى حجميهما اللذين كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انظروا الى التناقض المسجدان يدمان ويعادان على ما كان عليه الورثه عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقبور والمضرح هذه كانت موجوده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. لا يريدون بنائها وتقديسها وتعظيمها ورفعها والتوسع في ذلك تناقض تناقض لقد بدأوا منذ سنوات بتجيين دعوة دعا إليها محمد لغ الشراز الإيراني سماها دعوة عالمية لإعادة تشييع مراقب أئمة آل البيت في المدينة المنورة وأنتم تعلمون ماذا حصل في المدينة قبل سنتين وفي كل عام تحصل أشياء ولولا رطف الله ثم حماية هذه الدولة بارك الله جهدها والله إلا رأيتم شيئا عجيبا لولا الله ثم هذه الحماية وقد دعا هذا الشيرازي من خلال موقعه في الانترنت موجود الان الى عقد مؤتمر عالمي للدعوه الى احياء قبور الائمه المعصومين في البقيه من هم الائمه المعصومون عندهم اربعه في البقيه على وجه التحديد الحسن وزين العابدين والباقر والصادق ان الصحابه رضي الله عنهم والتابعين وائمه الاسلام فانهم يرون نبش قبورهم وتطهير البقيع من نجاساته وهناك شيرازي اخر اسمه صادق الشيرازي اعتبر عدم سماح الحكومه السعوديه التي اعزها الله عز وجل بحمايه هذه المقدسات اعتبر عدم سماح الحكومه السعوديه باعاده تشييد هذه القبور اعتبره حربا على الله ورسوله التوحيد حرب على الله ورسوله والشرك هو الدين وبهذه الدعوه يدعو مقتدى الصدر والسستاني وكاظم الخائري وغيرهم من كبار مرجعيات المولى هقوم لا يخفون هذه الاشياء عداء صريح فيا ترى ماذا سيكون حال المدينة منورة لو وصل هؤلاء إلى التمكن في مثل هذه المخاعة الطاهرة أين عقولكم يا دعاة المظاهرات أين عقولكم يا دعاة الفتن في هذه البلاد أين عقولكم يا دعاة الفتن في هذه البلاد يا دعاة الفتن أين عقولكم ألم تعرفوا نعمة التوحيد ألم تعرفوا نعمة خلو الحرمين الشريفين من مظاهر الشرق هذه أعظم نعمة والله أعظم نعمة وكل نعمة بعدها فهي أقل بكثير نعمة التوحيد أيها الأخوة التي من مات على هذه النعمة دخل الجنة بإذن الله عسى وجل نسأل الله تعالى أن يميتنا وإياكم على التوحيد وأن يحسن عاطفتنا في الأمور كلها وأن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطل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 في صا يا اخوان ايران لديها مشروع واضح هذا المشروع الفارسي يريدون به اعاده الامبراطوريه الفارسيه او ما يسمونه بايران الكبرى الممتده من الخليج الى لبنان وسوريا والعراق باختصار هذه المرحله الاولى طبعا هناك مراحل اخرى للسلطان كيران هذا مشروعهم باختصار هو واضح وصالح هناك اسئله شبيهه بالالغاز شبيهه بالالغاز لمن لا يملك الخلفيه التاريخيه والدينيه والثقافيه والسياسيه عن الدوله الصفويه وادعت نلك فارس والمجوس الذي لا يقرا التاريخ ولا يعرف ماذا جرى ولا عنده ثقافة ولا يعرف العقائد تبقى بعض الاسئله عنده مثل الالغاز سااكر لهم لغزا وانشرتم فسموه سؤال هل هناك عداء حقيقي بين الغرب وايران هل هناك عداء حقيقي بين امريكا وايران هل هناك مصداقيه في قولهم في مظاهرات الحرب للموت لامريكا الموت لاسرائيل طيب ما تفسير ماذا حصل في العراق الذي حصل في العراق يحل اللغز لكن يبقى هناك الغاز اخر الموت لاسرائيل التي يطلقها مجوس ايران وزعماءهم هل تعبر عن ارادتها الصدق ام انها تقيه سياسيه الغاز كثيره جدا واكثر صعوبه مما سمعتم لكن الالغاز لها اهل يفكون رموزها ويحلون عقدها وكما صمد اهل السنه والجماعه عبر التاريخ امام اعدائهم فلن تعدم 아رحام نسائنا لن تعدم ارحام نسائنا ان تنجب من يكشف عوار هؤلاء المنافقين ويجاهدهم حتى يبقى التوحيد ورايت التوحيد عاليين باذن الله تعالى اننا ايها الاخوه نقولها بثقه ان معشر اهل السنه والجماعه رجالا واطفالا وشبابا وشيوخا كلهم والله جيش واحد للدفاع عن التوحيد والله ان نسائنا قبل رجالنا ستجدون نسائنا في صف المعركه اذا كان الموضوع موضوع الدفاع عن التوحيد وقبل ذلك ايها النسوه هذا زبر هذا شرك هذا باطل والله ليس له وزن عند الله ان الله تعالى جل جلاله يقول: "لم نقذف بالحق على الباطل فيدمه فاذا هو زائل" ويقول جل وعلا: "وما كيد الكافرين الا في غلال" ويقول جل وعلا: "انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا" ويقول سبحانه وتعالى: "فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا" ويقول جل وعلا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا يا عباد الله ان النفاق منهزم النفاق منهزم باذن الله لا محاله وماال هؤلاء الملاحده الى الخسران في الدنيا والاخره والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون نسال الله تعالى ان ينصر التوحيد واهله اللهم انصر التوحيد واهله واخذ للمنافقين والمشركين اللهم عليك بالايرانيين الصفويين اللهم زلزل ملكهم واشغلهم بانفسهم اللهم كما ظلموا اخواننا اهل السنه وقتلوهم جماعات وهدم المساجد على رؤوسهم اللهم نكل بهم يا رب العالمين اللهم ازرع بينهم الفتن والقلاقل وسلط بعضهم على بعض اللهم رد كيدهم في نحورهم واشغلهم بانفسهم اللهم انهم هم العدو الاكبر اللهم انهم هم العدو الاكبر اللهم انا نجعل بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم آمنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واوفق ولاة امرنا لحمايه التوحيد والدفاع عنه ونبذ الشرك والبدع انك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا اللهم اعز الاسلام واهله وادل الشرك والكفر والنفاق واهل هذه الملل الباطلة انك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين مع تحيات اخوانكم في موقع طريق الاسلام www.islamweb.com والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته